والريح وما تحمل من ذكريات والريح وما تحمله من ذكريات ومن شعور ومن ورور ومن ورق وما تذكر من دعاء وبسملات وما تنسي من صغار ومن أرق وما تحرك به صلى المترفات وما تجفف من الكادح عرق تخليلي المثقوب من كل الجهات أنا هو الرجل الكبير المخترق أنام كرها في الظلام وفي الممات وافتهيوني للشروق إذا شرق من كثر ما قدم الغيري ترحيات ما عاد أعرف أنا طريق أو مفترق الناس مالت وتعزيات حتى الجروح الله خلق فيها وفرق كأني الشم في أماسي الأمنيات ما يدري هو يضيء ولا يحترق اللي خذ بيديني رشاط النجات هو نفسه اللي حدده على الغرق